إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ لَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ أُلَٰتُقْسِمُ طَاعَتُهُمْ أروف إن الله خبير بما تعملون.